يقولون أَنَّ لَمَرْدُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّ عِظامًا نَخِرَةَ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طَوَاهُ إِذْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى